العلى والع znajome ذكر العلى والخاص ذكر العلى والخاص العلى والعام من صفاتي الذاتية التي لن يزن الله ولا يزن متصفا بها العلى والخاص هو الاستواء علي العرش هذا العلو الخاص الاستواء علي العرش دليله قوله ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم مسته على الأرش يدبر الأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها أتم الجمعة وهي هذه الأيام المعروفة فإن قال قائل كيف تكون هذه الأيام المعروفة وهذه الأيام المعروفة مترطبة على الشمس وحين خلق السماوات والارض ليس هناك شمس قلنا انه وقت التقدير بان الله خلق الارض في يومين سابقين على خلق السماوات وهذا اليومان ليس فيهما شمس فيقال ان هذا بالتقدير اي بمقدار يوم ويوم, ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ستة ايام ثم استوى على العرش ثم اي بعده خلق السماوات والارض استوى على العرش فهل هو قبل ذلك مستوىن العرش او لا ان قلنا لا اخطأنا وان قلنا نعم اخطأنا لان لها اخبرنا انه استوى بعد خلق السماوات والارض على العرش وسكت عما قبل ذلك فواجب علينا السكوت واجب علينا السكوت اذ يغيل هل الله استوى على العرش هل الله هل الله كان مستويا على العرش قبل خلق السماوات والارض الجواب الله اعلم لكن بعد خلقها استوى اما قبل خلقها فالله اعلم وقال استوى على العرش اي علا عليه وعلم ان الاستواء كالت في اللغه العربيه على او وجه الوجه الاول مطلقه والثاني مقيده بعلى والثالث مقيده بالى والرابع مقرونه بالوقت هذه على اربعه اوجه الاول ايش مطلقه والثاني مقيده بعلى والثالث مقيده بالى والرابعه مقرونه بالوقت الرابع مقرونه بالوقت فاذا جاءت مطلقه صار معناها كمال ومنها قوله تعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى أي كمل في خلقته وعقله والمقيدة بعلى تكون بمعنى العلوم ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت وقوله تعالى لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي علوتم عليه والثالث المطيب بايش؟ بايش؟ ثالث. بإلى. فتكون بمعنى القصد. ومنه قوله تعالى: "مَسَّوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ". هذا أحد القولين. والرابع أن تكون مقترنة بالواو فتكون بمعنى التساوي. كقولهم استوى الماء والخشب والخشب استوى الماء والخشب هذه ذكرها النحون في في التمثيل للواو المعيه معنى استوى الماء والخشب معناه تساوى الماء والخشب والخشب هيتكون في عن البئر فهذه اربعه اوجه ترد عليها استوى ولم ترد استواء مقترنا بعلى بمعنى غير علو لكن ورد عن السلف ان بعضهم عبر بقوله استوى العرش اكتفى وارتفع بمعنى علو وبعضهم قال استوى العرش صعد عليه وصعد بمعنى صعد على الشيء يعني علا عليه فهذه ثلاث كلمات بمعنى واحد وبعضهم قال استوى على كذا استقر ليتسوى على جذوره ثم تذكر نعمه نعمه ربكم اذا استويتم عليه اي استقررتم فهذه اربعه الفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى استوى على العرش وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية وقال إنها ورد عن السلف لكن المعنى الواضح الظاهر أنها بمعنى على والاستقرار شيء آخر شيء زائد على البلو فلو أننا اقتصرنا على أنها بمعنى على لكان جيدا وإن قلنا على واستقر فلا مانا إن شاء الله طيب استوى الأرش يقول واستواؤه على الأرش ألوه عليه بذاته علو خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته الا الله شنو علو... علو خاص علو خاص لان لدينا لان لدينا علوات علوين عام وخاص العام علو الله على كل شيء من السماوات والارض والجبال والادم وغير ذلك وقد دلت عليه ايات ايش ايات العلو كما سبق علوم الخاص وهو علوه على العرش وهو استواء عليه ويظهر لك ذلك بالمثال المثال مثلا انسان انسان على فرس يجري في السفر هناك علو عام وهناك علو خاص كونه على الكرسي هذا خاص بايش بالكرسي وكونه عالي وكونه عالي على البيت كله هذا عام هذا عام علو الله عز وجل على كل المخلوقات عام وعلوه على العرش خاص ولهذا لا يحل ان نقول ان الله استوى على السماء ولا انه استوى على المخلوقات بل نقول استوى على إيش على العرش خاصة ولهذا قيد بقوله عنو خاصة ثم هل نحن نعلم كيفيته لا كيف لا لا نعلم كيفيته ليش لأن هذا من أمور الغيب وقد أخبرنا الله عنه ولم يخبرنا عن كيفيته فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه أعد التعليم أين نعم نعم وهو من أمور الغيب فيجب علينا الوقوف على ما ورد ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماذا حصل بمالك؟ الرواية تقول إنه أضرق برأسه حياءً وخجلًا وقام يتصبب عرقًا من شدة ما ورد على قلبه كيف استوي؟ فأنتقل الله تعالى بهذه الكلمات التي تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها أساسًا لبقية الصفات وارتضوها فقال يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير والاستواء غير معلوم الصفه اي اييد نخى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا اي ما اظن او ما اراك اين اعلمك الا مبتدعا ثم امر به فاخرج من المسجد لانه ساعد عن كيفيه الاستماع نرجع الى الى هذه الكلمات فنقول روى هذا هذا النقل عرف ان الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وهذه وهذا نقل للنص بالمعنى والا فان المنقول بالسند الاستواء غير مجهول والمعنى انه معلوم في اللغه العربيه وش معنى الاستواء على فلان العربيه الا على عليه الكيف غير معقول يعني لا دركه العقل فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف واضح؟ يعني مهما أردنا أن نتصور كيف استوى لا نستطيع أبداً والله لو قيل لك أن فلان مستوى على سريره في بيته الآن تستطيع أن تتصور كيف يتوفر نعم ما تستطيع ما تكذب وتقول والله متكئ قال كده نعم واللي قال كده تستطيع ولا ما تستطيع هذا وهم بشر وعندك في الارض كيف الخالق عز وجل هل احد يستطيع ان يقيف استواء على العرش والله من اتبع ذلك فهو كاذب واجب من كل فاج واليمان به واجب به اي بالاستواء بالسواء على انه غير مشبور وانه العلوم والسؤال عنه بدعه اي عن السواء والمراد عن كيفيته بدعه لماذا كان بدعه لوجهين الوجه الاول ان السؤال عنه سؤال دين سؤال عن عقيده ولا مجال لذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ما منهم احد سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم عما يتعلق بجرم العز وجل ومع وجود المجيب بالتاكيد وهو من الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لازم من وجود الشيء لكن لم يسألوا عنه ما قالوا يا رسول الله كيف استوى وذلك لادبه مع الله ورسوله وعلمهم بان هذا امر لا يمكن الوصول اليه ولم ياتي مثل هذه الارادات الا من من المتخ الا من الخلائق الخالقين نعم فعلى هذا نقول ان السؤال عنه بد لانه لم هذا الفعل لم يلد أن الصحابة رضي الله عنه مع قوة الداع وعدم المانع طيب الإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة وما جاء في الكتاب والسنة من أخبار الله ورسوله وجب الإيمان به الوجه الثاني لكونه بدعة ان السؤال عنه من سمات اهل البدع هم الذين يقولون كيف استوى كيف ينزل كيف ياتي كيف يده كيف وجهه وما اشبه ذلك فلا احد يسائل كيفيه الا وهم مبتدع هل نقول مثل ذلك في جميع الصفات نعم كل الصفات نقول فيها مثل ذلك ينزل الى السماء الدنيا كيف ينزل نقول ان نزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه كيف وجه الله نقول كهذا الوجه معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه فهذه بس حقيقه قاعده عظيمه الهمها الله تعالى الامام مالك رحمه الله فصارت براس يجلس عليه الناس ثم قال ونحلي بانه تعالى مع خلقه وهو على عرشه طيب اهل البدع ماذا يقولون في الاستواء يقولون استوى بمعنى استولى وملك وقهر وهذه صفه معنويه ليست صفه حسيه معنويه فيقول ثم استوى العرش اي ملكه وقهر ولا شك ان رد عليه بان ان قولهم باطل او وره بثل البطلان وهذا ساقول لكم من اجل ان تبنوا عليه بقيه بقيه ما يكون من صفاته اولا ان هذا خلاف ظاهر النص خلاف ظاهر النص وما كان خلاف الظاهر فانه لا يجوز الرجوع اليه الا بدليل لا سيما في الامور التي ما التي تطلب من من النقل انتبه خلاف ظاهر اللفظ وما كان خلاف ظاهر اللفظ ايش فانه لا يجوز العجول اليه لا ما كان ظاهرا اللفظ فانه لا يجوز العجول عنه نعم الا بدليل الا الا بدليل فما خالف اللفظ ظاهر اللفظ فانه لا يجوز العدول اليه وما كان ظاهر اللفظ فانه لا يجوز العدول عنه الاختلاف في التعبير فقط والمعنى واحد الا بدليل لا سيما في الامور في الامور الغيبيه المحضه الامور العقليه ربما يصرف الانسان اللفظ عن ظاهره لدلالات عقليه لكن الامور السمعيه التي لا تدرك الا بالسمع هذه لا يجوز مخالفه ظاهريا اطلاقا الوجه الثاني انه خلاف اجماع السلف ما من احد من السلف قال استوى على العرش اي ملكه او قهره اطلاقا ثالثا انه يلزم عليه لوازم باطنه اللزوم الباطل الاول ان يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبه قلت هذا اللازم انه قال ثم استوى على العرش ثم تجيد الترتيب وان هذا الاستواء لم يكن الا بعد خلق السماوات والارض ومن المعلوم ان العرش مملوك لله قبله ها قبل خلق السماوات والارض اه نعم ومن اللوازم الباطلة اننا اذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا ان نقول ان الله استوى على الارض ليش لانه مستول عليه ولا احد من العلماء علماء الامه يقول انه يجوز ان تقول ان الله استوى على الارض ابدا طيب باقي عندنا هذاني لازماني باقله باقي عندنا شيء دليل لكن الان ذكرته وهو ان هذا مخالف للغه العربيه احنا قلنا مخالف الظاهر اللغه هو ايضا مخالف للغه العربيه فلم تاتي استوت في اللغه العربيه بما بمعنى استولى ابدا ارجع للقواميس كلها تجد ان استوى لم تكن بمعنى استولى هكذا نقول لكن قزعنا بعضهم ان استوى بما نستولا جاءت في اللغه العربيه واستدل بقول الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف او دم مهراق قد استوى بشر على العراقي من غير سيف او دم مهراق مهراق قال هنا استوى بمعنى استوى لأنه لا يمكن أن يستوى عن العراق يعلو عليها فما جوابنا على هذا جوابنا على هذا أولا أن هذا البيت لا يعرف قائله وإذا كان الحديث النبوي إذا كان رويه مجهولا لا يقبل فهذا مثله أو لا فقائل هذا البيت غير معروف ولو قبلنا كل بيت مصنوع شاهد على اللغه العربيه وحاكم عليها لكن كل واحد يستطيع ان ينظم اشياء من الابيات ويقول هذا ما نهو كذا لقول الشاعر العربي الفصيح هم ياتينا من عند في ابيات كلها هراء ثانيا لو فرض ان قائلها معروف فمتى قاله أليس اللسان العربي قد تغيرا منذ انتشرة الفتوحات نعم بلى فيجوز أن يكون هذا من بعد ما تغير اللسان ثالثا على فرض أن قائله معروف وأنه قبل أن يتغير اللسان فإننا نقول استوى هنا بمعنى على علو معنويا على علو معنويا معنويا لانه صارت الكلمه العليا فيه في هذا العراق له صارت له الكلمه العليا فيه فليس وهنا بمعنى ايش العلو علوا معنويا فان سلم الامر فهذا واضح والا نسلم وقال لا تاتي استوى بمعنى العلو المعنوي قلنا ان استوى هنا بمعنى استولى بدليل لوجود المانع من العلو الحسي فيحمل على على الاستيلاء وبهذا عرف انه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بانه استيلاء عليه انتبهوا اخواني انتبهوا وهذه المسائل مسائل دحه ومزله يجب على الانسان ان يسلك ما سلكه السلف فيها وهو الاخ في ايش بالظاهر ظاهر لفظ مع العلم ان هذا الطاهر لا يمكن ان يحمل على مماثله لله للخلق لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا يمكن ان نكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به فخذوا بظاهر النصوص احذروا التمثيل وايش والتكييف خروج بالظاهر هذا لا لا لا تفريط لكن احذروا التمثيل واحذروا التكييف اما التمثيل فلقوله تعالى ليس كمثله شيء ولقوله فلا تطلبوا لله الامثال ولقوله فلا تشركوا بالله عن دادا والايات في هذا كثيره واما واما التكييف فلقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش الى قوله وان تكونوا على الله ما لك علمون ولا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ابنوا عقليتكم على هذا وخذوا بالضاهر كل شيء خذوا بالظاهر فاذا قلق انيس الله تعالى قد قال عبدي تعث فلم تطعمني عبدي مللت فلم تعودني ايش نقول بالله قال لكن هل سكت الله لا بين قال امال امت ان عبد فلان الجائع فلم تطعم ومريض فلم تعته بين الله ما اراد فاذا اراد الله خلاف الظاهر لا بد ان يبينه الله او رسول فاذا لم يبينه الله ولا رسول علم ان الظاهر مقصود وفق الله واياكم لما فيه لما خير نعم طيب نعم <تصفيق> صحيح اليد معلوم وكيف مجهور يقول لأ لأخه رضي الله إذا قلنا اليد معلوم معناه مثل هاليد هل هذا صحيح أبدا لو قلنا إن للجمل يدا أنا نقول مثل هاليد ما نقول للهر يد مثل هاليد وللأسر يد فلا يلزم من إثبات الأحقيقة التمثيل أبداً ذاقم وهذا هو التي أوجب التمثيل وال تعقيل يعني الآن إثبات الحقيقة أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل وللضح الناس التمثيل الممثلة قالوا لا, لا نعقل يريل الحقيقية إلا مثل يريل المخلوق وأهل التحريف قالوا إذا كنا لا نعقل إلا مثل يريل المخلوق لزم من إثباتها التمثيل والتمثيل ممنوع اذا يجب ان ننفي هذه الحركتين ما في اشكال وش نقول ثابت هل الاستواء ثابت وش, وش ما هو وش معناه وش معناه ما خلينا قلنا الاستواء ثابت طيب وش نقول ما قل لي العباره هل سواء معلوم طيب والفرق لا لا فرق. لا فرق اليس واقع له واليد يد ليش مو مسوق انا الان شيلني ش... الان على على هذا السرير لا ابدا لا لا فرق لانك لو اردت ان تجعل يد يد معنويه أخ... خش عن الضاره لا لا بتقول يد معلومه على ان على ان نظيرها بالنسبه لنا ابعاض ولهذا سبح الله عز وجل منها استثنى عالي ومنها صفات نظيرها بالنسبه لنا ابعاض مثل الوجه والعين واليد والقدم لكننا لا نقول انها بالنسبه لله ابعاض لان البعض في اللغه هو ما يمكن وجود الاصل دونه وما ينقص الاصل بنقبه بفقد ولهذا يتحاشى العلماء ان يقولوا انها ابعاض لكن نظيرها بالنسبه لها ابعاض ولهذا تسمى الصفات الخبريه ولا القصر العلميه لانها مقصوره على الخبر نعم انتي لا لا ما نقول ما نبقى ما, نبقى ما قلنا هذا هم يقولون هذا يا جماعه ليش هالكلام هال هذا استوى. تقولوا علي ما لم اقول وانا حارس المكان لا نقول استوى على الس لا كان كلام فعنا على الخرب لا انا قلنا علوم خاصه اقرا بارك الله فيك ثم قهق لسانك من قولك للمعلم قولك كذا وكذا لان هذا يعني عدم عدم موافقتك على على ما اقول وان كنت موافق لكن هذا التعبير بالنسبه للطالب سيء قل قولنا مثلا كذا وكذا لان المفروض ان التلميذ يقول بما قال معلمه على الاقل في مجلس التامل اما ان تقول قولك وكانك مناظر لي فهذا يعتبر من سوء ادب المتعلم ونحن نعد بعض الاخطاء لانهم ما قرؤوا مع الاسف آداب آداب طالب العلم فميت الادب ان الله فيك تقول قول ثم اذا نقلت النقل حر النقد حر النقد فنحن لا لم نقل إنه, انه لا يقال على على السمع ابدا لم ولو كنا قال لك فانك كاذبون لكن قلنا لا نقول استوى على السر ليش لان الاستواء علو خاص كما قال شمس الدين في رساله الارشيه وغيره من العلماء وهو ايضا واضح درست وياتني اذا غضبت فاننا انما مال القال الرجل السؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا ثم امر بك اخرج اما انا فاعذرك وأقول حذر النقل بارك الله فيك لا سيما في أمر العقيدة الإشكال ما فيه إشكال الآن وضربت لكم مثلا لتقييم المعنى برجل إن كان على كرسي فوق السطح فهناك علو عام على جميع البيت بما فيه ما تحت السطح وهناك علو خاص وهو الاستوى على هذا الصريف المباشر وهذا لا لا لا, لا لا يختص به الا الا مستوى عليا ورد, ورد شيء المستوى للسماء اسرائيل لا قلنا لكم ان المستوى اذا تقيد بالاله فهي بمعنى القسط هذه من يدع على ولا اله واضح المهم ان استوى على كذا هذا خاص بهم لا يتناولوا ذلك لكن اذا كان العرش فوق المخلوقات كلها لازم من استواء الله على العرش ان يكون عاليا لا مستويا عاليا على جميع المخلوقات طيب اذا كان عالي على المخلوقات فاشطور ما تكون قدم قبل الاستواء على العرش كانه مستوى عليه وراء المخلوقات نعم لكنه عالي عليه لأن العلو من الصفات الذاتية ما يمكن أن يمتط الله عنه أبداً من الصفات الفعلية لا ما يخالف يا أخي هذه عقيدة لا للمصحة عقيدة إخواننا لابد اتظه الآن تصور تصور برثان استوى على العرش تصور أن استوى على الأرش علو خاص أنا لا أستطيع أن أقول استوى عليه علوا مباشرا لأنني أتحاشم يقرب مباشر لكن بالنسبة لأنا على هذا السريع مباشر هذا علو مباشر لكن علوي على الأرض الآن مباشر أم لا غير مباشر غير مباشر هذا يعني يقرب لك هذا الشيء ولا حرج أن يقرب المثال بإمكانك للمعاني لا للمماثلات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون سترون ربكم كما ترون القمر فالمهمة ربنا استوى على الشيء علا عليه علوا خاصا وبالنسبه لي ولك نكون مباشر لكن بالنسبه لله لا نكون مباشر ولا غ مباشر ولهذا غلق ابن الجوزي في قوله ان الله خلق ادم بيده وممسه قال ما فحتونا مصر كذلك يقول تستوى العرش وما مسه ملك أحد او استوى عليه وما مسه ملك أحد الله اعلم النموذج صحته قام بعمل حكمة الخلط العظمى سيتسمه اسمه رب القدس برجل اني اني اعلم ال رفاهه من من قدر الحكم نعم هذا هذا ربما يكون هذا من الحكم يعني سان قد السنبق الحكم بي يمه يابا لانه قاد على يفلق ارحق كلمه واحده لكن قال العلماء ان الله تعالى علم عباده التاني والحكام وان الاحكام اهم من العجله وقال الطباع عيون ايضا ان هذه المخلوقات لها اسباب تشيء تعالى سبحانه والحمد به البطري هذه الاسباب تفاعلت وتفاعلت حتى تكون السماء والارض وهذه مدة تبتاج إلى طول ولهذا يفسرنا الأليام ما هي أيام من هذه؟ الطبع عيود يقول أيام طويلة إما خمسين ألف سنة ولغير لأنهم يرون أن هذا التدرج بناء على التفاعل وتركت بالمسببات على أسبابه أما نحن فنقول إن الله لو شاء لخلقها بلحظة كما أن الجنين في البطن لو شاء الله خلقه بلحظة وخرج بلحظة لكن الله قدره ونحن حسب النمو وتتابع النسب ها ايش قالنا نسله او فينا ايش توا في قاعده ها في <تصفيق> القعود في الجلوس اين بعض العلماء بعض العلماء لكن ما رايته جالس على العرش يعني جلس على لكن هذه لا يجوز ان نطلقها الا اذا جاءت عن عن الله ورسوله ما نقول هذا وبعضهم بعد تجاوز يعني الله يعلم السر لكن نحن نقول لا نتعدى القران والحديث كما قال ان نحن نحذر نحن الله هذه امور غيبيه وهذه امور ما نتك الشجر الاخضر تخرج منه النار بضرب الزنت وهو شجر اخضر رطب وبارد تخرج من النار وهي حارة جافسه كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فقدره الله فوق الجاثيه ولا احد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدره ابدا فلا تتجاوز القلم المفرد في الصفات اطلاقا لا تتجاوزها ولا تقصر عنها اجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنه حق التسريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان نعم الوقت انتهى لا يا شيخ سبحان الله ومن كان هذا شغله كان مع شأنه ومن كان هذا شأنه كان مع خلق حقيقه وان كان حكم على شيء حقيقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا نقول كما تقول الحلوليه قدره الجبيه يراعي النوم مع عقله ونرى ان ما قال ذلك هو كافر او ضال لانه وصف الله بما لا يليق به من النقائص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف احمد الله تعالى في سياق صفات الثبات لله عز وجل ونؤمن بانه تعالى مع خلقه لما ذكر علوه وسمائه تعالى الذاتيه والوصفي وذكر استواءه على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله ذكر المعية وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب فقال ونؤمن بأنه جعل مع خلقه وهو على عرشه هو مع خلقه وهو الجملة هذه الحالية وهو على عرشه المعي ثمان على ذلك المعيه في اللغه العربيه كلمه تقتضى المصاحبه تقتضي المصاحبه مع كذا اي مصاحب له وهذه المصاحبه تختلف باختلاف مواردها وبحسب القراءه والصياغه وتفسر في كل موضع بحسبه فمثلا اذا قلت خلقت الماء معلبا فهذا هذه معيه امتزاج يمتزج احدهما بالاخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثاني واذا قلت الزوجه مع زوجها فهذه مصاحبه ومقارنه لكن لا يلزم الاختلاط ولا ولا الاتصال ولا الحلول في مكان في مكان واحد بل ربما تكون الزوجه في المشرق والزوج في المغرب ويقال القائد مع الجند معناه في غرفه في غرفه العمليات يوجه والجنود في ميدان القتال فبينهم مسافات ومع هذا يقال معه ابلغ من ذلك أن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ما زلنا نسير والقمر معنا أين نسير في الأرض والقمر في السماء ومع ذلك يقولون إنه معنا فتبين الآن أن المعية لا تستلزم الاختلاع ولا الحنول في مكانه وإنما تفسر حسب ما يقرر به السياق وطرائل فنحن نؤمن بأن الله معنا بأن الله نفسه معنا حقيقة لكن أين هو؟ على عرش في السماء ولا يلزم من إيماننا بأنه معنا حقيقة لا يلزم أن يكون أشاركاً لنا في المكان أبداً واذا كانت المعيه بين المخلوقات لا تقتضي المشاركه في المكان فالمعيه بين الخالق والمخلوق من باب اوث من باب اوث فنؤمن بان له معنى ودليل على ذلك قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنت خذ هذه الضماء كلها وانظر الى من تعبد هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام من الله نفسه لا غير الله نفسه ثم استوى على العرش الله نفسه يعلم ما يرج في الارض يعلم الله نفسه و ومالك وما يخرج منها وما يسمى من السماء وما يعرج فيها وهو معكم من الله اينما كنتم والله ما كنونا بسيط اذا كل الضمائت تعود الى الله كلها تعود الى الله عز وجل واذا عرفنا ان المعيه لا لا تستلزم الاختلاط والامتزاج ولا تلتزم الحلوله في المكان علمنا ان معيه الله لخلقه معيه حقيقيه ولا تحتاج الى ان تبصر في شيء اخر هي معية حقيقية لكنه لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان كما قال في الجهمية بل هو معنا وهو على عرش وقد رفتم قبل قليل أن العرب من أسلوبها أن تقول القمر معنا وهو في السماء ولا يعدون هذا تناخراً ولا يعدونه خروج عن مقتضاء المعنى الذي تبيده المعية لا حاجه الى ان نعم لا حاجه الى ان تحضر كما قال النقيه الامام الانتيم رحمه الله في العقيده الوسطيه قال انه معنى حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ومراد الشيخ التحريف اخراج الكلام عن ظاهره ولدليل على على وجوب الخروج عن ظاهره بان نقول يكف ان يصان عن المعنى الباطل الذي لا يدنو عليه ما هو المنوط الذي الذي الادل عليه انه مخالط لنا في المكان او او منتزج بنا هذا مستحيل واذا امنت بهذا فانه يقوى خوفك من الله عز وجل اذا امنت بان الله معك يعلمك ويشاهدك و... ولا يغفل عليه شيء من احوالك حينئذ يتم لك مراقبه الله عز وجل لانك لو كنت في حجره مظلمه ليس عندك احد تقول الله عز وجل معي وهو على عرش فتقشعر وتخاف ولا تنفع شيء من غضبه ونستمر في في شرحها فنقول هو مع خلقي وهو وهو على عرش مع خلقه حقيقه او مجازا وهو على عرش حقيقه ولا تناقض لان هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب اولى ولانه على فرض انه لا يجوز في حق المخلوق ان يكون شيء عاليا شاهقا للعلو وهو معك فانه جائز في حق الله لان الله تعالى لا يقاس في خلق يعلم احوالهم هذه من مقتضيات المعيه ومستلزماتها يعلم احوالهم ويسمع أقواله ويرى أفعاله ويجبر أموره يرزق التقي ويجبر الكسير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من, من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيد الخير وهو على كل شيء قدير ثم قال ومن كان هذا شأنهم كان مع خلقي حقيقة وكان وإن كان فوقهم على عرش الحق ولا مان ولا سفي هذا اي اي تناقض ولا اي وصف لا يليق بالله الذي لا يليق بالله ان نفهم من المعيه الاختلاط والحلول في المكان كما قال جهني ولهذا لما ظهر هذا القول مبتدع الضال صار صار السلف يقولون هو مع نابع علم هو مع نابع علم ففسر المعية بلازمها وهو العلم على أن لازم المعية ليس العلم فقط كما صرح بذلك ابن كثير في التفسير وصرح بي أيضا ابن رجب في جامع العلم والحكم بل هو معنى بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبية وغير ذلك من معانا ربوبية لكن فسرها من فسرها من السابق العلم ردا على أن الجهميه الذين قالوا هو معنا بذاته في مكاننا فقالوا بعلم ولهذا في عباره بعض ابو النهر المبارك قال ولا نقوم كما يقول هؤلاء الجهميه انه معناها هنا واشار الى الارض وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها بالعلم وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها القصد منه ايش؟ الرد على الجهميه الثلوليه كما ان بعض السلف قال هو مستوى على العرش بذاته مع ان بذاته غير وارد لكن قال بذاته ردا لقول من قال ان الاستواء هو الاستيلاء فهو استواء معنوي لا ذاتي وكما عبر بعضهم بقوله ينزل الى سماء الدنيا بذاته ردا على قول من يقول ان الذي انزل امره او رحمته او ملك للملائكه فيجب ان نعرف ان, أن السلف فسروا المسئل الشيب بالمعنى اي بلازمه حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت اما نحن فنؤمن كما كما قلنا يقول طيب ولا شيء مثله سميع البصير اشار الى ان المعيه مع الفوقيه لو قدر انها ممتنعه في حق المخلوق فلا يستمتع في حق الخالق لان الله تعالى ليس كمثله شيء ولا نقول كما تقول الحنوليه من الجهميه وغيره انه مع خلقه في الارض الجهميه يقولون ان الله مع خلقه في الارض حالا في الارض ونرى ان من قال ذلك فهو كافر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 رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه 06 364 8880 والرقم الثاني 06 364 5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000